الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده, لكم هذه المادة. الله وحده قمة الحج فمن مقتفياً الـ الـ الاثار متبعاً للهدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الحج للهدي قد الله عليه قمة مقتفيا يتعلق فمن متبعا مستنا من فيما الصلاة خاصة الآثار الصعب جدا حج يكون بالتقوى و ا ل س ك ي ن ة والخشوع والمعاني ا ل ج ل ي ل ة التي فجرها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حجته التي سميت بحجه الوداع ويلزمنا أ ن نقول أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إ ل ا ح ج ة و ا ح د ة وهي ح ج ة الوداع وسميت بحجه الوداع ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذي ا ل ح ج ة وقبض إ ل ى الله تعالى في ر ب ي ع وكان هذا ت أ خ ر في العام التاسع ل أ ن ه كان هو عام الوفود فحج في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من هجرته صلى الله عليه وسلم و ن ا د المنادي في الناس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام فاجتمع جم غفير من المسلمين كل يود أ ن ي أ ت م برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فقه ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا قيل لهم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فلا يمكن أ ن يمكث عاقل أ و ينتظر عاقل كلهم خرجوا و أ م ا رفقه ورحمته ب أ م ت ه تجلت في كل مواقف الحج و أ و ل ه ا أ ن ه لما خرج جعل على ا ل م د ي ن ة سماك ابن خرشه أ ب و د ج ا ن ة الساعدي وقيل سباع بن ع ر ف ط ة اختلف أ ه ل السير في أ ي ه م ا خلف على ا ل م د ي ن ة و ل أ ن ه كان رجلا منظما لا يمكن أ ن يخرج ويترك ا ل م د ي ن ة بدون والي وهكذا نظم أ م و ر ه وخرج خرج إ ل ى ذي ا ل ح ل ي ف ة وفيها وادي يسمى بالوادي المبارك وادي العقيق جاءني جبريل و أ م ر ن ي أ ن أ ص ل ي في الوادي المبارك فالراجح أ ن ه خرج بعد أ ن صلى الظهر في ا ل م د ي ن ة ووصلها قبل العصر فصلى فيها ل أ ن جبريل أ م ر ه وموضع صلاته اليوم صار فيه المسجد مسجد ال ال م ي ق ا ت مسجد أ ب ي ي ا ر علي الذي يحرم فيه الناس أ و منه الناس و قصر العصر صلى قاصر بالرغم من ان ذي ا ل ح ل ي ف ة قريبه جدا من ا ل م د ي ن ة لكن السبب فقه أ ن من ا س ت أ ن ف سفر و سار فيه و عزم يقصر ا ل ص ل ا ة وان كان قريب من المنازل وقريب من المعمار وانتظر يوما كاملا ليلحق به من تخلف يعني تحركت أن يوم الظهر ولذلك صلى فيها الظهر ة العصر أقصد والمغرب والعشاء والفجر فقط ينتظر بعض من تخلف وتاخر ليلحق به لتتجلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس ينتظرهم ثم أ هل في هذا اليوم و أ ح ر م بعد ص ل ا ة الظهر في ذي ا ل ح ل ي ف ة ولذلك يسن أ ن تحرم بعد ف ر ي ض ة بعد أ ن تصلي ع ن ي ف ر ي ض ة هذا لمن لمن تيسر له ذلك ثم ت ل ب د النبي صلى الله عليه وسلم في شعره لبد شعره شيء مثل الصمغ يسكن ث ا ئ ر ة الشعر المتفرق فيجمعه وتطيب ولبس إ ح ر ا م ه و أ ه ل كما قال جابر بالتوحيد وجاءه جبريل و أ م ر ه أ ن يجعلها عمره في حج هو القران أ ن يجعل هذا عمره في حج وركب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القصواء وعن يمينه مد البصر من الناس وعن شماله مد البصر ومن أ م ا م ه مد البصر أ ح ر م لخمس بقين ا من ذي ا ل ق ع د ة لمن احرم كان يوم خمس وعشرين ذو ا ل ق ع د ة ولبس إ ح ر ا م ه لحد يوم عشره ذو ا ل ح ج ة تقريبا خمستاشر يوم لابس إ ح ر ا م ه ش ي عجيب خلاص ووصل م ك ة في ت س ع ة أ ي ا م أ ي وصلها ل أ ر ب ع خلت من ذي ا ل ح ج ة يعني يوم أ ر ب ع ذي ا ل ح ج ة وصل م ك ة وتاني قاعد له زي ا ر ب ع يوم الي ل هو يوم ا ل ت ر و ي ة تاني أ خ ذ له يومين لحد ما شنو خلع إ ح ر ا م ه وهذا جلد و ص ب ر شديد أ ن ت تعرف الناس الحرام ده ما بيدفع له والله حار خلص خ م س ت ا ش ر يوم تلبس ا ل إ ح ر ا م و ب ع د ه ا متحرك ومسافر فخرج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قاصدا م ك ة وقبل أ ن يدخل م ك ة بذي طوى نزل النبي صلى الله عليه وسلم نهارا واغتسل لدخول م ك ة ولذلك هو من ا ل أ غ س ا ل ا ل م س ن و ن ة ا ل م س ت ح ب ة أ ن تغتسل لدخول م ك ة وطبعا الغسل لا يؤثر على ا ل إ ح ر ا م إ ذ ا كان بمجرد الماء فقد اغتسل لكنه لم يمس طيبا اغتسل لدخول م ك ة ودخلها من ج ه ة الحجوم وهي من, من أ ع ل ى م ك ة ودخلها ونزل ب ا ل أ ب ط ح و ا ل أ ب ط ح شرق م ك ة ا ل آ ن تسمى ا ل ع ز ي ز ي ة أ و ا ل ش ش ة أ و كده ح ي بالشكل ده لتسدي ا ل أ ب ط ح التي نزل فيها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا من رحمته ب أ م ت ه أ ن ه ما كان يصلي في المسجد في الحرم كان يصلي في موضعه كويس وهذا من رحمته تخفيف على الناس لو ماشي ص ل ي في الحرم م ش ك ل ة ك ب ي ر ة هو حرم قال هو المسجد وجاء الرسول صلى فيه والله كان زول يخلي زول ما في ه ومن هذه ا ل ص ل ا ة أ خ ذ الفقهاء فقها عظيما أ ن ا ل ص ل ا ة في أ ي جزء داخل م ك ة الحرم تعتبر ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة و أ ن ا ل م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة لا تختص بمسجد ا ل ك ع ب ة أ ي مسجد ومكه ت ص ل ف ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة بل إ ذ ا صليت واعطك في ا ل غ ر ف ة أ ن ت نازل فيها في ا ل ش ق ة أ ن ت نازل فيها ولا في العمار نازل فيها ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة إ ن شاء الله لانه قالوا ما كان النبي سلم أ ن يفوت م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة إ ذ ا كانت في مسجد س ن و في مسجد ا ل ك ع ب ة وهذا في ا ل ق ر آ ن كثير هديا بالغ ا ل ك ع ب ة الهدي لا يذبح في, في, في ا ل ك ع ب ة لكن يذبح في أ ي ب ق ع ة داخل الحرم داخل ح ل و د الحرم و ح ل و د الحرم م ن س ب ه ك ب ي ر ة جدا ح ل و د الحرم اللي, اللي وضع جبريل عليه السلام وقال دا حرم وحرمت قبل خلق آ د م يوم خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض و ادم خلق بعد السماوات و ا ل أ ر ض فلذلك م ك ة بهذه المراسم وهذه ا ل آ ث ا ر وهذه المعالم ق د ي م ة جدا ثم أ ت ى البيت ليطوف و دخل و استلم الحجر ا ل أ س و د طبعا لما خرج من ا ل م د ي ن ة ساق معه الهدي وفعل في الهدي شيئا يسمى ا ل إ ش ع ا ر والتقليد أ ش ع ر الهدي وقلده و ا ل إ ش ع ا ر هو جرح البطن ا ل أ ي م ن أ و الشق ا ل أ ي م ن من ا ل ن ا ق ة وهي ع ل ا م ة الغرض منها تعظيم الله ف أ ن هذه لله يعني ف أ ش ع ر الهدي س ا ق معه الهدي م ئ ة ب د ن ة بس جهز لي الله قال د ي أ ن ا أ ض ب ح ل ي الله م ي ة ن ا ق ة و أ ش ع ر ه ا وقلدها يربط فيها شيء يقلد شيء و أ ش ع ر ه ا ب أ ن ه بالسكين ا ل ص ف ح ة بتاعت ا ل ن ا ق ة ما ب ك ق ت ل ه ح ا ج ة ب س ي ط ة كده ش ر خ ة فيسير منها الدم لتعرف وتعلم أ ن ه ا ه د ي وهي من الشعائر و لا يجوز ابتداء الانتفاع من الهدي إ ل ا لمن لم يجد ركوبا ف أ ذ ن لمن لا ركوب له أ ن يركبها بقدر ا ل ح ا ج ة ل أ ن ه ا خرجت لله فجاء ا ل ك ع ب ة أ و ل شيء فعله أ ن ه استلم الحجر ا ل أ س و د ووضع وقبله ففاضت عيناه بالدموع كان معظما لشعائر الله جدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسجد عليه كما قال عمر رضي الله عنه والذي أ ث ر عن عمر في صحيح مسلم قال للحجر ا ل أ س و د في حجته لقد ر أ ي ت رسول الله بك حفيا بك حفيا يعني كان بيعتني بك شديد والحجر ا ل أ س و د بالناس باسم ا ل أ س و د في الصحاح الناس بيحاول يقوم يقول لك ا ل أ س ع د يقول لك ما تقول ا ل أ س و د قول ا أ ا س ع د يا اخر رسول قاد ا ل أ س و د و ا ش د ه موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم تاني بشه يقول لك ما تقول ا ل أ س و د يقول ا ل ا ع د هو ك ا ل أ س و د يا أ خ ي أ ن الحجر ا ل أ س و د ي أ ت ي كثبير وثبير أ ع ظ م جبل في م ك ة شفت و جبال م ك ة كيف أ ع ظ م جبل فيها ي أ ت ي كثبير له عينان ولسان ينطق يشهد لمن قبله لكن بغير زحام بغير زحام ع ر ف ت ثم ب د أ الطواف بسبع أ ش و ا ط لم يستلم من أ ر ك ا ن ا ل ك ع ب ة ا ل أ ر ب ع إ ل الا درخنا ن و ك اتركنا ن بيمينه يمسحه بس كده و خ د ف اليماني وإنت درخنا وكان ف ي ا ما تلقى ناس ي ن فيه لأنه م س ح خلق بيمينه و ك عجل ش ف ت ع ي عشان تخبي الحج الاسود تجيب في الصف و دايد فرده و د ا ي زحده و د ا ي يكوع ن يضرب دا ما في داعي ح ل ك ا م ذا كله و لذلك أ ج ا ز لمن لم يستطع يقبله ان يقبله أ ن يشير إ ل ي ه بيده اليمنى فطاف سبعه أ ش و ا ط و كان م ط ب ع ا و قد رمل في ا ل أ ش و ا ط الثلاث ا ل أ و ل ى يعني كان يسرع الخطى ثم صلى و قد جعل المقامه ب ي ن ه وبين ا ل ك ع ب ة صلى في مقام إ ب ر ا ه ي م تاليا واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى ركعتين ق ر أ في ا ل أ و ل ى بالكافرون وفي ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل إ خ ل ا ص وذلك ل أ ج ل ا ل ب ر ا ء ة من المشركين وبعض أ ه ل العلم قال أ ن ه لم يحج في ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة بعد فتح م ك ة ل أ ن أ ه ل الشرك ما زالوا يطوفون بها حتى نزلت ا ل آ ي ا ت إ ن م ا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد ذلك جاء حجر حتى لا يحد مع ل ى المشركين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل إ ع ل ا ن ا ل م ف ا ص ل ة و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك ثم ا ر ت ق الصفا وكبر الله ووحده وحمده و أ ث ن ى عليه ودعا طويلا وهو مستقبلا ل ل ك ع ب ة ثم نزل ب ط ن الوادي ف أ ت م س ب ع ة أ ش و ا ط وبعدها قال ل أ ص ح ا ب ه من ساق منكم ا ل ه د ي ة فليجعلها ع م ر ة ولا يتحلل ومن لم يسق ا ل ه د ي ة فليجعلها ع م ر ة وليتحلل وجعلوها ع م ر ة وبذلك دخل الحج في ا ل ع م ر ة يعني هو حول كانوا نيه حج ما ي ع ر ف قالوا لما أ ت ي ن ا لا نعرف إ ذ ا الحج فقال ج ع ل و ه ا ع م ر ة فقال ج ع ل و ه ا ش ن و عمره فدخل الحج في ش ن و في ا ل ع م ر ة ثم ذهب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومكث في ا ل أ ب ط ح وقد وصل م ك ة في الرابع من ذي ا ل ح ج ة وقد كان محرما من, من الخامس والعشرين من ذي ا ل ق ع د ة واضح او ما واضح طيب بعدها جاء يوم ا ل ت ر و ي ة فدفع قبل الزوال يعني وقت ا ط ل ع فيه من م ك ة إ ل ى منى كان قبل, قبل الظهر ف أ د ر ك الظهر في منى فصلى بها الظهر قصرا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصلى بها العصر قصرا والمغرب لا قصر فيه ثم العشاء قصرا ثم صلى الفجر وخرج عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد أ ن ارتفعت الشمس خرج إ ل ى عرفاء فوصلها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل الزوال بقليل فضربت له في ن م ر ة ق ب ة من شعر لينزل ويستظل فيها وهنا يوم ع ر ف ة من ا ل أ ي ا م التي أ خ ب ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ه ا تكفر س ن ة م ا ض ي ة و س ن ة ق ا ب ل ة وهي من ا ل أ ي ا م ا ل ف ا ض ل ة اختلف الناس هل رسول الله صائم أم ليس بصائم فدعا فدع بقدح لبن أ و ب إ ن ا ء ماء فشرب منه أ م ا م الناس ولذلك يجزم ب أ ن ه في حجه الوداع ا ل و ا ح د ة لم يكن صائما في ع ر ف ة ومن هنا أ خ ذ الفقهاء أ ن يوم ع ر ف ة يسن صومه لغير الحاج يسن صومه لغير شنو لغير الحاج وفي ن م ر ة صلى بهم ص ل ا ة الظهر والعصر معا ثم خطب فيهم خ ط ب ة م ش ه و ر ة أ ب ا ن فيها الحلال و الشيء العجيب في ا ل خ ط ب ة أ ن ه تكلم أ ك ث ر ما تكلم عن الحقوق ا ل ز و ج ي ة والاستيصاء بالنساء خيرا والحديث عن حق ا ل م ر أ ة على الرجل ب أ ن يجلها و أ ن يحترمها و أ ن يحسن عشرتها خطب خ ط ب ة ب ل ي غ ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم جعل وفيها في تلك اللحظات نزل قوله تعالى من صورته ا ل م ا ئ د ة اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ب أ ن الله أ ت م ا ل ن ع م ة و أ ك م ل ا ل ش ر ي ع ة ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لليهود اليهود قالوا لو كانت هذه ا ل آ ي ة عندنا ل أ ن ه ما اتم عليهم اليهود لو كانت عندنا لجعلنا يوم نزولها عيدا فقال عمر أ ن ا أ ع ل م أ ي ن نزلت لقد نزلت في ع ر ف ة في ح ج ة الوداع ويوم ع ر ف ة عندنا عيد ولذلك مكث ي س أ ل الله ويدعوه حتى أ ن ه أ ح ي ا ن ا ً كان على راحلته ف أ ط ل ق خطام ا ل ن ا ق ة فجعل يمسك ا ل ن ا ق ة بيده اليسرى ويرفع يده لله عز وجل يدعو و أ ن ت لك أ ن تتخيل هذا المنظر وعرف في ذلك الوقت بغير مجملات وبغير مساحيق ما في ع ر ب ي ة و ا ق ف ة كويس ما في عربات ما في ظ ل ط كويس ما في بنى ما في أ ي ح ا ج ة في ع ر ف ة بغير مساحيق ولا, ولا جماليات لكنها ق م ة الجمال ولم يدفع إ ل ا بعد غروب الشمس ولما راى جلجبا خلفه نظر وقال يا أ ي ه ا الناس عليكم ب ا ل س ك ي ن ة ليس البر ب ا ل إ ي ض ا ع الاضاحي عن ا ل س ر ع ة ما تسرعوا عليكم ب س ك ي ن ة و إ ن ه كان يجر خطام ناقته وكان رديفه أ س ا م ة بن زيد واختلف أ ه ل العلم في من رديفه النبي ص ل م يوم ع ر ف ة أ و في حجه الراجح أ ن ه رديفه أ س ا م ة بن زيد من ع ر ف ة إ ل ى مزدلفه وارتدف الفضل ابن عباس من مزدلفه إ ل ى منى ي ومن منى ي إ ل ى م ك ة ردف أ س ا م ة بن زيد والله أ س ا م ة كان أ ص ل ا ب ح ب ه شديد بالرغم أ ن ه من, من الموالي وتخيل أ ن ه كان شديد السواد اسود ل أ ن أ م ه أ م أ ي م ن ا ل ح ب ش ي ة ب ر ك ة أ م أ ي م ن ا ل ح ب ش ي ة هي أ م أ س ا م ة ولكن ولدها أ ي م ن أ ك ب ر من أ س ا م ة فكانت تكنى به غير أ ن أ س ا م ة أ ش ه ر الناس م يعرفوا أ ي م ن يعرفوا ا س ا م ة بن زيد وكان زيد شديد البياض ويحب ل زيدا ويحب ابنه ولذلك كان عمر الخطاب يعطي أ س ا م ة كثيرا فيقول له عبد الله بن عمر أ س ا م ة في سني و أ ن ا أ ك ب ر منه تعطيه أ ك ث ر مني يقول ل أ ن رسول الله كان يحبه أ ك ث ر مما يحبك ويحب أ ب ا ه أ ك ث ر مما يحب أ ب ي ك ف أ س ا م ه يا سلام رضي الله عنه يا أخي أ س ا م ه العجيب بعدين دفعوا تواضع شديد يعني زاتو رسول الله مردفلو ناس مردفلو ا ناس زي ما ي قولوا ت ق ا ل زي ما ل ن هنا ا س ي قولوا ي ق تجيل ت ق ي ل يعني شنو و ز ن ه كم يعني وكلنا يعني قروش كتير ة يقولك ل ع ن د ه كم ع م ا ر ة ك د ه و ه ن ا ه ا ت ق ي ل ده, تقيل ده. وان الرجل السمين ياتي يوم القيامه ما يزن عند الله جناح بعوضه الوزن دهنه التجيل دهنه لكن في ا ل ل خ ط أ ء ما فسوي حجر لانه اذا دخل قبره بكفنه فقط لم يحمل شهاده من شهادات الدنيا ولا وساما من اوسمتها وانه لو حمد لما اغنى عنه ذلك شيئا لو زرت خدت لاوسمت الشاله والكاسات اللماه ا والشهادات ا ل ت ق د ي ر ي ة ودخلوا معاه في الغبر بتنفع عشان كذا من يوم ما قاعد يدخلوا معه بس بيخلوها م ع ل ق ة في الديوان في الصالون ب خ ل و ه في الصالون ف ا ر ت د ف معه أ س ا م ه بن زيد و أ س ا م ه أ ن أ ب ا ه زيد كان من العرب و كان شديد البياض لما أ ن ج ب أ س ا م ه أ س و د ا طعن بعض المنافقين قالوا دا ما ولدوا ونسلم ا ل كان يحز في نفسه ل أ ن ه يحب هذا البيت و آ ل ه و كان أ س ا م ه يقف بالقرب من أ ب ي ه و جاء ع ر ا ب ي فنظر إ ل ى ا ل أ ر ج ل فقط قال هذه ا ل أ ر ج ل بعضها من بعض وهذا يسمى بالقافه و القافه عند العرب ا ل إ ل ح ا ق بالشبه فلان بيعرفوا يعني عين فيه كده و إ ن ت ف ي ق د ه من الناس فلان إ ن ت فلان بكبلش ن طوالي وفعلا يكون زور قريب جدا منك بيقدر يعرف يعني ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ارتدف أ س ا م ت ه وكان ص غ ي ر وكان خلفه وجابر راوي الحديث كان ممسكا بخطام ا ل ن ا ق ة م ا ر ك ب لكن م ا س ك له ولذلك وصف ح ج ة النبي صلى الله عليه و سلم ك أ ن ك تراها جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه وفي بعض الروايات يتكلم أ س ا م ة ويتكلم الفضل وتقدم روايتهم عند المحدثين على ب ق ي ة غيرهم ل أ ن ه م كانوا أ ق ر ب في ح ج ة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لهم وهذا لشرف لهم فقد شرفوا بذلك شرفا عظيما وشرفنا نحن معهم إ ن كونهم ك ا ن و ا م ع صلى اليوم ل ل ه ع ه س ل شرف لهم ذاته أ ن ا أ ت ك ل م عنهم في المساجد في كل الدنيا ومكتوبين في كتب ا ل س ن ة لولا انهم حجوا بالقرب منه عليه الصلاه والسلام لما نالوا هذه ا ل م ن ز ل ة ولما ادركوا هذا الفضل ف رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن فخرج من ع ر ف ة بعد أ ن غابت الشمس ووصل إ ل ى م ز د ل ف ة هنا شيء عجيب حديث أ س ا م ة قال أ س ا م ة ه لما خرج من, من, من, من ع ر ف ة نزل لقضاء حاجته ف ب ا ل ب و ل ب س و ت و ض أ وضوءا سريعا أ و ر د ذلك البخاري في صحيحه انه ت و ض أ واحده و ا ح د ة خشمه م ر ة و نخرت م ر ة و و ش م ر ة و ك ذ ا و ا ح د ة و ا ح د ة و ركب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ت ى مزدلفه فلما نزل بها دعا ب إ ن ا ء ف ت و ض أ وضوءا س ا ب ق ا س ا ب ق يعني كامل ت و ض أ وضوء كامل ث ل ا ث ة ثلاثه هذا كان وضوء من أ ج ل أ ن يتحرك حتى لا يتحرك بغير وضوء و أ م ا هذا وضوء ص ل ا ة فصلى المغرب والعشاء في م ز د ل ف ة ولم يصل المغرب والعشاء في الموضع الذي فيه الناس ا ل آ ن الوف والمسجد إ ن م ا بقبله بقليل ثم أ و ت ر ورقد ولم يحدث شيء حتى الصباح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي م ز د ل ف ة ا س ت أ ذ ن ت ه س و د ة ب ل ت ز م ع ة زوجه أ ن تتحرك قبل أ ن ي أ ت ي ح ط م ة الناس. الناس الكتار ح ط م ة الناس ا ل والازدحام و ل أ ن ه ا كانت ب ط ي ئ ة ف أ ذ ن لها وقالت ع ا ئ ش ة فبقيت ن ا ف ب ق ي مع من بقي ويا ليتني ا س ت أ ذ ن ت كما ا س ت أ ذ ن ا ل س و د ة ل أ ن و ج ق ت الزحمه بعدين بدا الشديد وكدا ولكنها باتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في م ز د ل ف ة ف ص ل الفجر في أ و ل وقته وبعد الفجر أ م ر بلال ان يسكت س له الناس فخطب فيهم و أ خ ب ر ه م ب أ ن جبريل جاءه ا ل آ ن و أ ق ر أ ه من ربه السلام و أ خ ب ر ه أن الله ان ل ل ه تجاء أ الله غفر ل أ ه ل عرفات والمشعر الحرام وتجاوز وضمن ت ج ا و و ز عنهم التبعات فقال عمر هذا لنا خ ا ص ة قال هذا للناس عام الى يوم ا ل ق ي ا م ة فقال كثر خير الله وطاب ثم أ ت ى المشعل الحرام هو جبل قصير ووقف فيه إ ح ي ا ء ل س ن ة إ ب ر ا ه ي م الذي وقف فيه ثم رفع يديه واستقبل ا ل ق ب ل ة مستقبلا القبله وهو في م ز د ل ف ة ودعا دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم وقد كان محرما عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعا دعاء طويل ثم آآ آآ مر عليه اغيلم ة يعني غلمان من بني عبد المطلب يريدون أ ن يرموا ا ل ج م ر ة قبل طلوع الشمس ب ن س ب ة لمن بات ت ب م ز د ل ف ة ف أ م ر ه م الا يرموا إ ل ا بعد طلوع الشمس أ م ا النساء اللائي دفعن ا بعد أ و من الليل أ و قبل المبيت يعني قبل الفجر دفعن الى إ منى ي يجوز لهن أ ن يرموا قبل طلوع الشمس ومن كان معهم من الرجال و أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر كما في صحيح مسلم بعد أ ن غابت الشمس دفعت من م ز د ل ف ة إ ل ى منى ي و ر م ت ورجعت وصلت الفجر في مكانها في م ي ن ا ء بعد أ ن رمت ا ل ج م ر ة قبل طلوع الشمس فقالت إ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد رخص ل ل ض ع ن أ و ل ل ض ع ي ن ة خاصه ب ا ل ن س ب ة للنساء وخرج من م ز د ل ف ة قبل طلوع الشمس وهذه ا ل س ن ة قريش في جاهليتها كانت لما تحج لا تتحرك من م ز د ل ف ة إ ل ا بعد أ ن تطلع الشمس ويقولون أ ش ر ق ثبيرا أ ش ر ق ثبيرا يعني الشمس تطلع بفوق جبل ث ب ي ر حتى ان هم ب ع د ذلك ت ح ر ك و ا فخالفهم أ س ف ر الفجر جدا الواطه كشفت لكن الشمس ا ل س ن و ما طلعت فدفع من م ز د ل ف ة حتى إ ذ ا أ ت ى وكان رديفه من, من ع ر ف ة إ ل ى مزدلفه ا س ا م ة و ر د ي ف ه من م ز د ل ف ة إ ل ى منمن الفضل وفي الطريق بعد أ ن دفع لقيته ا ل خ ت ع م ي ة و س أ ل ت عن أ ب ي ه ا إ ن أ ب ي لا يثبت على ر ا ح ل ة ف ح ج عنه فجعل فطفق ج ع ل ف الفضل وكان شابا حدثا ينظر إ ل ي ه ا وهي تنظر إ ل ي ه ف أ ل و ى النبي عنقه وقال ر أ ي ت ج ا ر ي ة حدث وفتى حدث فخفت أ ن يوقع الشيطان بينهما كويس؟ زحلوا راسه ولما أ ت ى على وادي م ح س ر ووادي م ح س ر في ب د ا ي ة م ز د ل ف ة و ن ه ا ي ة منه في النصب ي ن شنو بين منو و بين شنو بين مزدلفه ة أعجبكم خمسون الوادي د ه لما أ ت ى فيه أ ن ز ل الفضل ة و أ س ر ع ا ل ن ا ق ة حتى خرج من الوادي مسرعا حتى قال أ ه ل العلم أ ن ه يسن ا ل إ ي ض ا ع ا ل س ر ع ة فيه ل أ ن ه الوادي الذي أ ه ل ك الله فيه أ ص ح ا ب الفيل أ ص ح ا ب الفيل ما جاء ينقص د ب م ك ة ج ب ل د ر ي ب ده لما وصل ا ل محل ذي جاو نطير أ ي و ا ا ل ر ا ج م ا ت ت ج ي ل ة كويس <تصفيق> انتهكتك منه م ر ة واحده في هذا المكان قبل أ ن يدنو ا من مكه فلذلك هي نص بين منى وبين شلو وبين م ز د ل ف ة ف أ س ر ع فيها ان يسلم الخطى ثم أ ت ى راكبا وقد ردف ا ل ف ض ل ة حتى رمى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى بسبع حصيات وقد أ ت ا ه عبد الله بن عباس وهو متحرك من م ز د ل ف ة بهذه الحصيات نهى النبي سلم عن الغلو فيها بعض الناس يغسلها في الناس ن شنو؟ ش شنو؟ وناس تلقى ش و ي غ س ل ه و ن ا يشيل و الحصحات ا ب ت ا ع ا ل أ ي ا م كلها الناس ل ما أ خ ذ إ ل ا سبع حصيات هو في طريقه إ ل ى شنو؟ إلى ا ل ج م ر ة أ خ ذ سبع حصيات فقط فرمى بها وقال بمثل هذا فرموا و إ ي ا ك م والغلو في الدين فرمى راكبا ر م ل ج م ر ة شنو؟ راكبا ع ل يكبر ه الصلاة والسلام ي مع كل ح ص ا ت الله أ ك ب ر ي ر و ي ر ر م ي التكبير مع كل شنو؟ مع كل حصاه ت كبر ع ل ي الصلاة و ا ا حصات ل ل كل س م مع و هي ا ل ج م ر ة التي تلي م ك ة إ ذ ا قلنا م ك ة كذا وفعلا م ك ة كذا ا ل آ ن ا ل ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى هنا والوسطى هنا والصغرى إ ل ى ج ه ة آ خ ر منها يعني ج ه ة م ز د ل ف ة هو جاي من م ز د ل ف ة فطل الصوره والوسطى ورمى في شنو في الكبرى ثم رجع إ ل ى منى ي بعد ما رجع رمى الراجح أ ن ه بعد الرم ي نحر وبعضهم قال أ ن ه حلق كويس نحر ا ل ب د ن ة وقد جعلها صواف والصواف هو أ ن تكون ا ل ن ا ق ة ب ا ر ك ة من صبروك ب أ ر ج ل ه ا ا ل أ م ا م ي ة و ق ا ئ م ة ب ا ل خ ل ف ي ة فنحر ثلاثا وستين بدن او بدنه نحرهن بيده الشريف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم أ و ك ل عليا لأسفل يذبح الباقي باقي الميه زي سبعه وثلاثين نحرها علي و ل أ ن ه ا كانت لله أ م ر أ ن لا يعطى الجازر منها شيء البيو يصلح وامر أ ن يعطى كل شيء منها للمساكين قال حتى جلودها حتى الجلد قال د و ل مساكين وقد وضعت له فشرب من مرقها و أ ك ل وكان ي أ ك ل من هذا اللحم إ ل ى أ ن وصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة عائدا والراجح أ ن ه فيها أ ض ح ي ة بالرغم أ ن ا ل ا ض ح ي ة ليست بواجبه على شنو على الحاج لكنها قد تستحب وقد تستحب في موضعه وشنو موضعه وحاج ولو أ ن ه ضح أ ه ل ه هنا أ ج ز أ ه م ثم جلس بعد ذلك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لحلق شعره فحلق له عبد الله بن معمر وحتى أ ن ه من كريم أ خ ل ا ق ه ومن عظيم خصاله أ ن ه مازحه قال الراس رسول الله بين يديك والموسى في يديك يعني لا تسوي بسوي فقال يا رسول الله أ و مثلي تحدثه نفسي بهذا نفسه بهذا يعني أ ن ا م ع ب و ل ق ل ا و لا أ ف ك ر ذاته ق ل لي الرسول ذاته ر ا س ب يديه لك قدامه والموس في يدك بعد الدير يسوي ق ل ل ه و أ م ر ه أ ن يحلق له من شقه ا ل أ ي م ن فحلق له شقه ا ل أ ي م ن في حديث أ ن س في الصحيح و أ ع ط ى الشعر ل أ ب ي ط ل ح ة ثم حلق له شقه ا ل أ ي س ر ف أ م ر ه أ ن يقسمه على الناس و ك أ ن ه ث ر و ة وفعلا هو ث ر و ة وما من أ ح د من أ ص ح ا ب ه إ ل ا وفي يده شعر منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه شعر مبارك وتفاله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مبارك بل في البخاري أ ن أ ص ح ا ب ه في ا ل ح د ي ب ي ة كانوا ي أ خ ذ و ن مخاطه وكانوا يمسحونه على أ ج س ا د ه م وكانت أ م سليم تسلت من عرقه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتضعه في الطيب ل أ ج ل أ ن ه يعتق ا ل ط ي ب ة ويطيبه عرقه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا كل وارد في كتب ا ل س ن ة الصحيحه كالبخاري ومسلم وغيرهما فحرق للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتقسم أ ص ح ا ب ه شعره ما في كلام يعني ذاته ا ل ص ح ا ب ة ذ ا ت ه يعني ناس مؤدبين ويعرفوا قدر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شالوا شعره و أ ب و ط ل ح ة شال الشق ا ل أ ي م ن ل هو ل أ ه ل ه يداو ب ه و ي ش ي ر و ي ت م س ح ب ه بالربي ق و أ م ا بقيت ا ل ص ح ا ب ة ف أ ع ط ا م ه ا ل ش ق خ ا ل أ ي س ر من ش ع ر ه ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام فمم ا ن أ ح د من أ ص ح ا ب ه إ ل ا و ف ي ي د ه وفي ك ف ي ش ع ر ثم رجع ا ل ن ب ي إ ل ى م س ك ن ه في منا ف ا غ ت س ل و تطيب و نزع ما ل ب ث ث ي ا ب ا ل إ ح ر ا م و ل ب س ملابسه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد ت ه ي أ للذهاب إ ل ى م ك ة لطواف ا ل إ ف ا ض ة بعدما رمى ا ل ج م ر ة ونحر وحلق وكانت وتحلل التحدي الأظهر ع ا ئ ش ة معه تطيبه و أ م ر و ه أ ن يتخذ له موضعا في منى قال إ ن ي أ خ ا ف أ ن تضيق بالأسر بالمسلمين ق ا ل أ ع م ل لك بنا خاف يعمل بنا كثير تقوم ت ض ي ق بشنو تقوم ت ض ي ق بالناس وهذا من إ ح س ا س ه ب ا ل أ م ة ولذلك أ ن ا أ ق و ل من كتب الله له ووفقه ل أ ن يحج عليه أ ن يكون شعاره في الحج ا ل إ ح س ا س ب ا ل آ خ ر ي ن و أ ن تكون هذه ا ل ق ي م ة ا ل أ س ا س ي ة ل أ ن ه كثير ممن يموت في الحج يموت ن ت ي ج ة عدم هذا ا ل إ ح س ا س يعني واحد يقعد تاتيك ما بيعفسون و ينشوفون يعني خ ا ص ة إ خ و ا ن ا ل م س ل م ي ن من شرق آ س ي ا أ ح ج ا م ه م ص غ ي ر ة و قواهم ض ع ي ف ة شفت كيف فعلى الناس أ ن يحسوا ببعضهم يخر وسلم أ ب ا يعمل ب ن ا في منى ي انما كان يضرب شيئا عاديا و يرقد تحته طبعا ل ل صلى الله ه عليه وسلم لمن حج الفرش الذي تحت راحلته وسرجه كله ب أ ر ب ع ة دراهم وهذا يدل على زهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك هذه ق ي م ة أ س ا س ي ة فدفع راكبا وقد ارتدف أ س ا م ه بن زيد إ ل ى م ك ة واختلف أ ه ل السير اختلافا شديدا حتى توقف ب ن حزم ولم يستطع ان يجيب ل أ ن ا ل أ د ل ة ا ل م ت ع ا ر ض ة في الصحيحين حديث جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر في م ك ة رمى ويتحرك إ ل ى م ك ة وصلى فيها الظهر ثم طاف طواف ا ل إ ف ا ض ة وحديث غيره في البخاري أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتحرك إ ل ى م ك ة بعد الزوال فعلا غير أ ن ه طاف ورجع وصلى في منى أ و أ ن ه صلى في منى أ و ل ا ثم ذهب إ ل ى م ك ة تعارض الروايات واختلف ابن حزب وتوقف ابن حزب ولكن الذي يظهر أ ن ر و ا ي ة جابر فيها من ا ل د ر ا ي ة و ا ل م ت ا ب ع ة للحجه من ا ل م د ي ن ة حتى ا ل ع و د ة فوصف أن ان نسال الحج أ ن ه صلى الظهر وين في م ك ة و أ ن ه طاف وهذه ا ل م ر ة بعد الطواف أ ت ى إ ل ى العباس و أ ه ل ه من بني هاشم ينزعون للناس دلو زمزم يسقونهم فقال انزعوا إ ن ك م على عمل صالح لسقي الناس وقال لولا أ ن تنازعكم الناس لنزعت بيدي وفي ر و ا ي رواية لنزلت أ ن ز ع ولجعلت الحبل على هذا و أ ش ا ر إ ل ى عاتقه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال يخد الحبل في فيه ك ت ف ه وينزع هو دلو الماء ثم أ ر ا د أ ن يشرب وهنا موقف عجيب من مواقف ا ل إ ح س ا س ب ا ل آ خ ر ي ن قال له العباس يا رسول الله لا ت ع ج ل ولا تشرب إ ن هذا ا ل إ ن ا ء مما أ د خ ل الناس فيه أ ي د ي ه م فأرسل أ الفضل ولكن ع ب د ا ل ه ه م ب يجب ان يكون ا ي ه ن ا ل ت ي أ د خ ل ا ل ن ا س ف ي ه أيديهم ا ش ر ي ب ة أبى ان يكون في ن ا س يقول ل ك د ادخالات ويجب ا ان يكون ل ا هناك ادخالات و ا ل ه ن ا ي ي اخذ ذات ادب ادب ج م ما دار ليحسس ا ل آ خ ر ي ن ب أ ن ه م أ ق ل منه قال اسقني من التي أ د خ ل الناس فيها ايديهم ا ي و ثم أ خ ذ وشرب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من هذا الدلو فداه أ م ي و أ ب ي ونفسي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إ ل ى منى والراجح أ ن ه خطب خطبته ا ل ش ه ي ر ة التي سميت ب خ ط ب ة ح د ة الوداع بعد طواف ا ل إ ف ا ض ة هذا ترتيب الصيام غ ا ل أ ح ا د ي ث ولكن بعضهم يقدمها رجع وخطب خطبته ا ل ش ه ي ر ة التي قال فيها أ ي يوم من هذا قالوا سكتنا حتى ظننا أ ن ه سيسميه بغير اسمه قال أ ل ي س بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال أ ي عام من هذا كويس قالوا سكتنا فقال أ ل ي س بذي ا ل ح ج ة الشهر الحرام أ ي شهر هذا ثم قال أ ي بلد هذه قال أ و ل ي س ت م ك ة أ ل ا إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم أ م ر أ ن يبلغ الشاهد منهم الغائب وتحدث عن, عن الربا فحرمه وقيل أ ن هذا كان في ع ر ف ة والراجح انه في هذه ا ل ح ج ة وقال كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين و أ و ل ربا أ ض ع ه ربا ع م العباس ل أ ن ه كان يعمل في ا ل ت ج ا ر ة وفي الربا قبل أ ن أن, ان يحرم عليه أ و أ ن يعرف التحريم وحرم الدماء وتحدث عن عامر بن ر ب ي ع ة أ ن ه كان عن عامر بن عبد المطلب أ و كذا أ ح د ابن عمتي كان مسترضعا في بني ر ب ي ع ة فقتلته ر ب ي ع ة فقال ب أ ن ه قد تنازل عن ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة ووضع و أ ر س ى دعائم ا ل إ س ل ا م والله يا اخواننا فعلا الدين ده دين حق والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من عند ربه مرسل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا خزات ما بجامل وشوف في الوضع ذاك ارسى دعائم ا ل إ س ل ا م ووضع أ س س ا ل ش ر ي ع ة وثوابتها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة امور ض ي ن ة و و ا ض ح ة ثم بات ل ي ل ة الحادي عشر بعضهم يقول أ ن ه رجع إ ل ى م ك ة ولكن الصواب ل أ ن ه بعض الناس جمع بين الروايات قال صلى م ر ة في منى ي ومشى م ك ة وثاني م ر ة ق ا ل لا و ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة قالوا ما صلى في منى خلى الظرف في منى و م ش ي ص ل و ا ي ن في م ك ة والصواب أ ن ه لم يكن يفارق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منه فبات فيها ل ي ل ة الحادي عشر وصلى المغرب في, مكة في وقته والعشاء في وقته قصرا و أ و ت ر وكان على الذكر حتى أ ص ب ح في يوم الحادي عشر وفي يوم الحادي عشر ب إ ج م ا ع الروايات جميعها لم يتحرك إ ل ى رمي ا ل ج م ر ة إ ل ا بعد أ ن زالت الشمس فذهب ورمى الثلاث جمرات ا ل ص و ر ة التي تركها ا ل ب ا ر ح ة والوسطى والكبرى كل ج م ر ة يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات بعد ا ل ج م ر ة الصغرى والوسطى وينصرف بعد شنو بعد الكبرى ولا يدعو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم رجع إ ل ى وكامه وق... يعني أ ي ن نزل السؤال المهم أ ي ن نزل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في منى ي نزل في الخيف نزل في مسجد شنو يعني كان منزله في الخيف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك بعد ا ر م الجمرات الثلاث رجع إ ل ى الخيف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و بات فيها صلى المغرب في وقته والعشاء في وقته قاصرا و أ ص ب ح في يوم الثاني عشر فانتظر حتى زالت الشمس كان ا م ق ص و د يا أ خ و ا ن ا ما شده ما سكت حتى زالت الشمس ثم ذهب و رمى كما فعل في اليوم الذي قبله و لم يتعجل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا ت أ خ ر حتى بات ليله الثالث عشر وفي يوم الثالث عشر بعد الزوال رمى الجمرات الثلاث ثم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رجح رجع إ ل ى ا ل أ ب ط ح حيث منزله صلى الله عليه وسلم و أ ي ض ا كان يصلي هناك إ ل ى أ ن حرك أ ص ح ا ب ه ب ا ل ع و د ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة و ق ا ل له حاضر ص ف ي ة قال أ ح ا ب س ت ن ا هي فقالوا قد افاضر فقال فلتنفر إ ذ ن وليكن آ خ ر عهده بالبيت أ ن يطوف به فذهب إ ل ى البيت بثيابه وطاف طواف الوداع وخرج من ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى من كدي دخل من الحجون في م ك ة وخرج من كدي قافلا وراجعا إ ل ى مدينته ا ل م ن و ر ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة هذا باختصار هو س ي ا غ حجه رسولنا صلى الله عليه وسلم أ ح ب ب ن ا ان نقف عند بعض المعاني ا ل ت ر ب و ي ة عندها عند هذه ا ل ح ج ة بعد حديثنا عن حجته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التي حجها ل ا ش ك أ ن بعد الحج أ و قبل الحج يقصد كثير من المسلمين ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ا ل ن ب و ي ة فيقيمون فيها كل على حسب استطاعته و ل ل م د ي ن ة آ د ا ب ولكن أ ب د أ الحديث عن ا ل م د ي ن ة بنقاش فقهي بين الفقهاء أ ي ه م ا أ ف ض ل م ك ة أ م ا ل م د ي ن ة يفضل بعض العلماء م ك ة ذلك لتفضيل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لها إ ن ك من أ ح ب بقاع الله إ ل ى الله ومن أ ح ب بقاع الله إ ل ى نفسي ولولا أ ن أ ه ل ك أ خ ر ج و ن ي ما خ ر ج ت وفضلوها ب أ ن ا ل ص ل ا ة في م ك ة من حيث العدد أ ف ض ل من ا ل ص ل ا ة في ا ل م د ي ن ة ف ا ل ص ل ا ة في م ك ة ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة في ا ل م د ي ن ة ب أ ل ف ص ل ا ة ولا شك أ ن مائه الف أ ف ض ل من ش ن و من أ ل ف وفضل بعضهم ا ل م د ي ن ة قالوا م ك ة حرمها إ ب ر ا ه ي م كما في صحيح مسلم قال والمدينة حرمها النبي عليه الصلاه والسلام والصواب أ ن التحريم من عند الله لكن تحريم م ك ة كان على لسان إ ب ر ا ه ي م وتحريم ا ل م د ي ن ة كان على لسان من على لسان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي م ك ة كل المناسك وليس في ا ل م د ي ن ة مناسك بدليل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما أ ر ا د المناسك و أ ن ي ح د خرج من شنو من ا ل م د ي ن ة وقصد اسمو م ك ة وكل الشعائر في م ك ة لكن جمع العلماء قالوا ا ل ع ب ا د ة في م ك ة أ ف ض ل من ا ل ع ب ا د ة في ا ل م د ي ن ة لكن سكن ا ل م د ي ن ة و ا ل إ ق ا م ة فيها أ ف ض ل من سكن م ك ة و ا ل إ ق ا م ة فيها ذلك ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في صحيح مسلم ضمن لمن يموت ب ا ل م د ي ن ة أ ن يكون له شفيعا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي يزول يموت في ا ل م د ي ن ة الرسول يشفعله قطع شك و ل أ ن عمر بن الخطاب قال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ش ه ا د ة في سبيلك و م ي ت ة في بلد نبيك فقيد الشهاده وكل ا ل ش ه ا د ة تكون وين في أ ي محل لكنه أ ر ا د شهاده في ا ل م د ي ن ة وبعض الناس تصور أ ن هذا لا يمكن أ ن يكون ل أ ن القتال لا يقع داخل ا ل م د ي ن ة فكتب الله لعمر ش ه ا د ة و م ي ت ة في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة ورد في صحيح مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن سمى ا ل م د ي ن ة ط ا ب ة ف ا ل م د ي ن ة من أ س م ا ئ ه ا ط ا ب ة وده اسم سماها رب العالمين ا ع م ا ق ا ل أ ن ا سميته ا قال إ ن الله سمى ا ل م د ي ن ة ط ا ب ة وطاب من الطيب فهي ط ي ب ة ا ل ط ي ب ة ويلزم المسلم أ ن يحب ا ل م د ي ن ة لسببين أ و ل ا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها فقد أ و ر د البخاري في الصحيح عن طبعا في البخاري باب فضائل ا ل م د ي ن ة س ب ع ة حديث تقريبا وفي مسلم تقريبا اثنا ش ر حديث في فضائل ا ل م د ي ن ة أ ن ابي ل سلم كان إ ذ ا خارج ا ل م د ي ن ة و أ ت ى ا ل م د ي ن ة و ر أ ى جدرانها أ و أ ر ض ه ا كان يهتز حتى كان أ ن ه يحرك ا ل ن ا ق ة ب س ر ع ة ل أ ج ل أ ن ه يتلهف ويشتاق إ ل ي ه ا ف ا ل م د ي ن ة يحبها المسلمون بل في الصحيحين إ ن ا ل إ ي م ا ن ل ي أ ر ز يأرز يعني يحتمي عن إن الإيمان ليأرز الى إ إ ي ليأرز م ا ن ل ا ل م د ي ن ة كما ت أ ر ز ا ل ح ي ة إ ل ى جحرها يعني شوف ا ل ح ي ة ب ت أ ر ز إ ل ى جحرها كيف لو سكيت طعم شنو لو سكتين داب يعم شنو س ر ع ة و م ش ي ش ن و يخش دوى ب س ر ع ة و إ ن ا ل إ ي م ا ن يكون كذلك وفي صحيح مسلم ان المدينه على انقاذها الملائكه فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون والطاعون مرض والمرض دا الاطباء بيسووا البكتريا ي لكن الطاعون ممكن يكون في اي محل ا ل م د ي ن ة وخشها الطاعون نهائي نتحدى و ن ا س ب للعلم الحديث الان ولا بالرغم من ان ا ل أ ط ب ا ء يقولون أ ن الطاعون تسببه البكتريا ي ولرسولنا صلى الله عليه وسلم سيدهم جميعا وسيدنا يقول أ ن الطاعون واخذوا اخوانكم من الجن وهذا فيه دليل على أ ن الجن ينقلون ا ل أ م ر ا ض وهذا مما لا يرى تحت المجاهر وداخل المعامل الدكتور ا يقول لك الطاعون ده ب ي ج و ل بكتريا ي هم بيشوفوا بكتريا ي البكتيريا ز ا ت ج ا ب و شنو هو بوخز الجن فالطاعون لا يدخل ا ل م د ي ن ة ولا دجن ثم ا ل م د ي ن ة ورد في فضلها حتى أ ح ج ا ر ه ا أ ح د جبل يحبنا ونحبه وهذا قاله النبي س ل م هو قافل وراجع من غ ز و ة من الغزوات لما لاح لهم احد من بعيد ك أ ن م ا اهتز النبي فرحا وشوقا ل ل م د ي ن ة كان ب ح ب ة شديد بل في الصحيحين دعا قال اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في ثمرنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا فدعا ل ل م د ي ن ة ب ا ل ب ر ك ة وما من أ ح د يريد ا ل م د ي ن ة و أ ه ل ه ا بسوء والحديث في البخاري إ ل ا انماع كما ينماع الملح ينماع يعني يذوب كما يذوب الملح أ ي ز و يفكر في ا ل م د ي ن ة دي ل و أ ن ا أ ع م ل في اشر زي الملح يذوب م ر ة و ا ح د ة والحمد لله ما في ذ و ت جرب لحده حاسه ك و ي لا تقول لي عنده م طيارات ولا تقول لي عنده م أ ب ا ت ش ي ربنا عنده طير أ ب ا ب ي ل صح او ما صح إ ل ا انماع كما ينماع المجد ولذلك يعني كان ا ب سلمد ع ا ط ف ة ق و ي ة جدا تجاه ا ل م د ي ن ة وكان يقول إ ن ا ل م د ي ن ة حرم يخالف و ي معلوم لا بد أ ن تصحح أ ن ه لا يوجد في الدنيا إ ل ا حرمان فقط بيت المقدس ليس حرم يطلق الناس عليه ثالثه الحرم هما ثالث الحرم هو ثالث المسجدين من حيث الفضل والمسجد هو مسجد أ م ا ليس له أ ح ك ا م الحرم يعني بيت المقدس يجوز ا ل س ي د فيها ويجوز الشرب ت ع د د ه وتقطع الشجر لكن هذه ا ل أ ح ك ا م ممنوعه في حرمين اثنين فقط في م ك ة وفي ش ن و وفي المدينة وفي ا ل م د ي ن ة بين لابتيها بين جبلين قصار وقال بين عير وثور برضو دي الجبلين دي كلها ش ن و دي كلها حرم قال لا ينفر ق ط ع لا ي لا ينفر صيدها ولا يقطع ع ض ا ه ه ا العضاه حتى الشوك لو لقيتك ش و ك ة في ا ل م د ي ن ة ما تكسره ا ش و ك ة شوقي لو طالعتك طلع ا ل م ي ة بس ما ت ك س ر ا ل ش و ك ة دمعنا الحرم ف ا ل م د ي ن ة حرم كما أن, كما ان مكه شنو حرم ولكن بيت المقدس ليس بشنو ليس بحرم واختلف أ ه ل العلم في حرم ثالث هو وادي وجاء وادي, وجاء وادي في الطائف أبو و صلى الله عليه ل س مدح م الوادي الذي في الطائف فقال الشافعي ب أ ن ه حرم ورجح ذلك الشوكاني لكن ا ل ش ا ا ف ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة والاحناف على أ ن ه لا حرم إ ل الا إ مكه شنو و ا ل م د ي ن ة أ م ا بيت المقدس ماله ثالث المساجد ومسجد مقدس والصلاه فيه شنو م ض ا ع ف ة بل من صلى فيه ورجع رجع كيوم ورجته امه م داء بيت المقدس عنده فضل لكن ل ا ل ي س له احكام الحرم يجوز ان ه يصاب فيه و يجوز فيه جميع أ ن و ا ع شنو آآ آآ ما, ما يفعل فيه الحرم ف ا ل م د ي ن ة أ ي ض ا هي حرم زايد هذه الفضائل ا ل ك ث ي ر ة أ ن ا ل م د ي ن ة شوفوا رسول ه صلى الله عليه و سلم أ ح ب ا ل م د ي ن ة و أ خ ب ر أ ن ه ده حديث لنا سبب من استطاع أ ن يمو يموت في ا ل م د ي ن ة فليمت و فيها ك ع ن د ا ل طريقه تموت في ا ل م د ي ن ة تموت في المدينه يعني, يعني, طريقة يعني تقيم تجاوري يعني ده معنا شنو من استطاع مش هزوله م كتير غ ل هناك <تصفيق> لا استطاع أ ن يموت في ا ل م د ي ن ة معناها انت تمشي تداوم بس لحد ما الله ي ق ب ط روحك وانت وين وانت في ا ل م د ي ن ة بل أ ر ا د بعض الناس أن من يخرج ان ل م د ي ة أراد الناس يخرج من ا ل م د ي ن ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في مسلم ا ل م د ي ن ة خير لهم لو كانوا يعلمون ي ا هي م أ ر ز ا ل إ ي م ا ن و ق ب ة ا ل إ س ل ا م ومدرج الدين ومهبط الوحي ونزل جبريل في جنباتها يردد الوحي و ا ل ق ر آ ن وسار فيها أ ش ر ف البشر وصلى فيها خير الرسل وقاتل فيها خيار ا ل ص ح ا ب ة ودافعوا عنها وكانوا فيها ا ل م د ي ن ة ق ب ة ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن ذ المدينه ق ا ا ل خير لهم لو كانوا شنو يعلمون و إ ن ه ا لا يتركها أ ح د ا ر غ ب ة عنها إ ل ا أ ب د ل ه ا الله خيرا منهم اي زول يقول لك ان الضائجة ا ل م د ي ن ة و مرتا ربنا ب ج ي ب واحد أ ح س ن منه يدخل في ا ل م د ي ن ة ما ب ت ف ض أ اصلا كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والتمام س ل ا م و ا ل ح د ي ث الشيخ جاء ولما جاء طيب الشيخ قال انتظروا يا أ خ و ا ن ا فقال اتكلموا لحد ما هو يجي ه ت ى اخر كثير ان شاء الله عشان ما ت ق و ل أ ن ا طولت من, من نفسي عشان ما ي ق و ل م ن طلي واحد يقول لا شيخ نصله كويس ا ل إ م ا م الراتب شرعا ينتظر من ا ل س ن ة أ ن ينتظر ا ل إ م ا م الراتب و ايعطى وقت فقال مثلا في تمام الحديث و ما صبر احد على لاوائها ا ل م د ي ن ة بالمناسبه شوف الحمى في المدينه صعبه انت اذا جاءت حمى في المدينه بشبهه امدر صعبه صعبه صعب الحمى في المدينه و ما صبر احد على لاوائها فقرا أ و مرضا و صبر عليها الا كنت له شاهدا و شفيعا يوم القيامه بالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك ا ل م د ي ن ة فيها من الفضائل ا ل ع ظ ي م ة والمسلم يزور ا ل م د ي ن ة لكن هي ليست من مناسك الحج أ ص ل ا لكن لا يرغب أ ح د عن ا ل م د ي ن ة كما في الحديث إ ل ا أ ب د ل ه ا الله خيرا شنو منه زول يقول له أ ب ش ا ل م د ي ن ة يقول لك يا أ خليناك ي خ بالله كذا ح س ن يا أ خ ي التوكيد الله رفع قراءك وقطعه البحر ده ما تجي راجعك امام ش ت ا ل م د ي ن ة يعني ع ا ي ز ت بشبتين و ك ت ر ب ن ا وفقك ومقومتك ل ع ت البحر ومشبهناك ه ما ترغب عن ا ل م د ي ن ة يعني ما تسهد فيها بل أ و ر د م ب ن كثير ق ص ة ع ج ي ب ة قال في زمن من ا ل أ ز م ا ن انتشر قطاع الطرق ولم ي أ م ن الطريق فجاء حجاج العراق وكان طريقهم أ س د الطريق العراق ده من الزمن ده مشاكل شغاله ومدوره العراق صعب خلاص من الزمن هذا الناس كلهم يحجوا كويس ي ق ل ل ك إ ن العراقين في مشاكل وفشلوا وفشل. فالعراقيين د ي ن أ ت و ا إ ل ى م ك ة و ق ض و ا المناسك واتفقت القافله الا يزوروا ا ل م د ي ن ة ل أ ن الزور كان مشى ح ج ة وما زار ا ل م د ي ن ة حجه ما ناقص خلاص أ د ى المناسك ل أ ن ه المناسك بتنتهي بطواف بطواف شنو الوداع ح ج تم فقام قرر وقالوا خلاص وداعوا ذ و ر وكدا فقصدوا الطريق ب ي ج و ا ماشي من م ك ة للعراق لما نجوا في الطريق ب ي ج و ا مفترق الطريق الطريق ودونا ل م د ي ن ة يمينه وطريق ش م ا ل ه ب ن ز ل و ا على وين على العراق لما نجوا في مفترق الطريق كان على ا ل ق ا ف ل ة شابان طيبان حافظان ف ق ر أ و ا بعض آ ي ا ت من س و ر ة ا ل ت و ب ة ما كان ل أ ه ل المدينه وممن من حولهم من الاعراب ان يرغبوا مش وما كان من, من أهل يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ب أ ن ف س ه م عن نفسه ذ ل ك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا م خ م ص ة في سبيل الله ولا يطاؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم أ ي و ه الا كتب لهم عمل صالح قال فبكت ا ل ق ا ف ل ة ولوت ا ل إ ب ل أ ع ن ا ق ه ا إ ل ى طريق ا ل م د ي ن ة فزاروا وسلموا ورجعوا إ ل ى أ ه ل ي ه م قافلين ف ا ل م د ي ن ة لا بد أ ن تكون للمسلم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحق أ ن تكون له تجاه م د ي ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ا ط ف ة ح ي ة انظر إ ل ى هذه ا ل ع ا ط ف ة ا ل ع ظ ي م ة و ا ل م د ي ن ة ا ل ص ل ا ة في مسجدها ب أ ل ف ص ل ا ة والحديث في الصحاح و ا ل ص ل ا ة المعنيه هنا الفرد و ا ل ن ا ف ل ة حتى ا ل ن ا ف ل ة ب أ ل ف ص ل ا ة ثم في, المدينة في المسجد د ي في ن ة ا ل م ا ل ر و ض ة ما بين بيتي و منبري ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة والحديث في الصحيحين و ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن يكثر من النوافل في ا ل ر و ض ة لكن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصلي يصلي في الصف الاول ي الفرد اما النافله فيصلي و يكثر من الروضه روضه من رياض الجنه بما فيها من ز ي ا د ة العمل الصالح أ خ ي ر ا نقول في ا ل م د ي ن ة خمس زيارات شرعيه مسجدان وثلاث قبور أ و مقابر أ ي ز ي ا ر ة غير كدا بدعيه إ ذ ا تاتي ل ى ا ل م د ي ن ة أ و ل شيء تزور المسجد النبوي وتصلي فيه وتزور قباء كما في ابن ماجه أ ن من أ ت ى قباء وصلى فيه ص ل ا ة كانت له ك ع م ر ة وكان النبي ي أ ت ي قباء السبت والثلاثاء إ م ا راكب و إ م ا ماشيا على قدميه وكان يصلي فيهما ثم مع قباء يزور ث ل ا ث ة مقابر كما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يزور البقيع ويسلم على أ ه ل ه ذ ه ز ي ا ر ة ش ر ع ي ة ويزور شهداء أ ح د و أ ي ض ا هذه ز ي ا ر ة ش ر ع ي ة ويزور قبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقبر صاحبيه وهذه ا ل ز ي ا ر ة شنو ش ر ع ي ة فصارت الزيارات ا ل ش ر ع ي ة في المدينه كم خ م س ة مسجدان و ث ل ا ث ة و ث ل ا ث ة قبور مسجده وقباء مسجدان و ث ل ا ث ة قبور قبره وقبر صاحبيه والبقيع وشنو وشهداء أ ح د ل أ ن ه زار البقيع ودعى وزار شهداء أ ح د ودعا لهم فصارت هذه شنو س ن ة